أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إلَّا كَانُوا عَلَيْهِمْ عَرِيضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَا وَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَو分别 الأرض كم أبتنا فيها من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 قال ربي ربني أخاف أي يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فخفوا أي يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمع فأتي يا فرعون فقالا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قَالَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدَوْا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال فعلتها إذا وان من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني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 والمشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لين اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فيداه ثعبان مبين ونزعده فيداه بيضات للماظرين قال للملاي حوله إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ورجوا خاهم وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لبيقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعُونَ أَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى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 نيسحرت ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو تطيعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولو صلبا لكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلبون إننا نطمع وينغفر أن لنا ربنا خطايانا إننا نطمع وينغفر أن لنا ربنا خطايانا بعبادٍ أنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شر ذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال عالمين وما ظلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرته فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا روح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبوا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه في الفلك المشحون، ثم غرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ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 فنجيناه وأهله وجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِيَاءِ أَوَلَمْ يَكُل لَهُمْ آيَةً أَيِّ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ كذلك سلكناه في قلوب المجربين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله لهن آخر فتكون من المعددين وأنذر عشيرتك الأقربين وخفض جناح كل اتبعك من المؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أتين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر في كل وادي يهيمون